الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ومينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة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 بِسِّ مَعَهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَّا أُولَآئِلَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَتُمْ تَحْزَنُونَ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 فاليوم نساهم كما نسولق أَيُومِهِمْ هذا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ